شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم وُلَائِكَ عَلَى مَجْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ يك على لا يسمعون قسيس غرهم في لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وَتتَلَ ق مم إكتُ غذا يكُم وَتَت الط يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم ممن حسن ما عن عنها مبعذون لا يسمعون قسيس داهم فيما اشتزت ألف سؤم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كل Isten, Isten, Isten, Isten, سجدن لك وتبيكوا ماذا انا الخلق نعيده اوذنا علينا اوقنا kunnnafsalidin yawma يا طائل سجل للقطبي كما بدأنا ولا خلقنا كما بدأنا ولا خلقنا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اللَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُ مَا عَبَادِيَ الْصَالِحُونَ إن في لابور من بعد الذكر ان الاوبار يصب عباديا وادي او ان فيها لا لقوم العابدين ولا أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا كي هذا زبلاغ لقوم ilahu kum ila من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعنده فتنة لكم ربنا الرحمن المستعان على ما بسم الله الرحمن Halló, Rabb, وَرَبُّنَا الرحمن المستعان على ما تصفوا قال ربي احكم بالقبط وربنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إلا شيء عظيم يوم ترون ذاكم هل يكون ما أوضعت. تلعن كله أضعة عما أرضعت وتضع كلها حمل حملها وتضع كلها حمل حملها وترى الناس سكارا وترى من سُكرا أو ما هو بسكر وما هو بسكر ألكن غابوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَلِيدٍ كُتِبَ عَيْدِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَمِنَ الْقُلُوبِ الْقَوِيعَةِ إِلَى عَبْدِ السَّائِرِ يَا أَيُّهَا الْغَنِيسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَأْيٍ مِنَ الْحَيْثِ بَعْسِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ طَرَائِضٍ مِنْ نُطْفَةٍ سُمْمَ مِنْ علقة ثم من علاقة ثم من مطوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما ثم ثم نخور الرقوم كيف لا ثم لتبلغوا اجدكم انكم من يتوفى منكم يرد إلى أرض اليوم، ومنكم من يرد إلى أرض اليوم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَا فَإِذَا عَلَيْهِ الْمَاءَ كَالْزَتُ فَإِذَا أَنْذَلْنَا عَلَيْهِ تَذُ التَّرَبَتْ وَأَنْبَطَ مِنْ كُلِّ ذُرٍّ بَشِيرٌ لَائِقٌ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ ذلك بأن نبا ذا هو الحق وان نغ الموت وان الموت وأنه على كل شيء قدير وام ساعة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَتُ الَّا رَعِيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَتُ الَّا امين الناس من يوجد في الذل غير غيره على الله لو في الدنيا خزيه ونقيه من رقية عذاب الحريق ذلك بما قدّمت إذا ذ. ذلك بما قدمت لك وأن الله جل جل من العبيد ومن الناس الله فإن أصابه خير طمع النبي. وَإِلَّا صَابَتْ غُفْتَنَةٌ قَلْبًا عَلَى وَجْهِهِ خُفِّرَتْ دُنْيَا الْأَخِيرَةِ ذَلِكَ غُلْلُ الخُسْرَانِ الْمُوْقِعِينَ الله اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهِنُوا الصَّالِحَاتِ الْأَنَّاكِ جِنَّاتٍ الله يفعل ما يغرير من كان يغن أبلي ينصره الله في الدنيا والآخرة بسبب فليلدن بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليوظر وليزهدن كيده ما وَكَذَلِكَ أَنزِلِنَا الْأَيَامِ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء مشهيل ألم تر أن نعم الله لا يسدد ذبوبا في السماءات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنبوى الجبال والشجر والدواء والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم